إلى الآية الواحدة والستين من سورة الزخر. تفضل الشيخ محمد بن عبد الحميد العميسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون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 هذا فيه دليل على أن نزل عيسى من علامات الساعة الكبرى وأنتم كما تعلمون أن الساعة علامات الساعة تنقسم إلى قسمين علامات صغرى وعلامات كبرى والعلامات الصغرى قد وقع أكثرها ولعل من آخرها خروج المهدي أما علامات الساعة الكبرى فهي عشر أولاها في الأرض خروج الدجال وأولاها في السماء طلوع الشمس من مغربها وإن كان بعضها العلم قدم طلوع الشمس من مغربها على كل الآيات أو العلامات الكبرى ومنها نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ينزل فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام صلى الله عليه وسلم نعم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولا يصرفنكم الشيطان عن الصراط المستقيم باغوائه واغرائه انه لكم عدو بين العداوه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 ولكن مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَلِيُوَضِّحَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي يكون فِيهِ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لدينا أَوَامِرِهِ يكون لدينا ان يكون لدينا به يكون لدينا ان الله هو ان يكون لدينا هذا يكون لدينا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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل, هل ينتظر هؤلاء الأحزاب أن تأتيهم فجأة وهم لا يحسون بإتيانها فإن جاءتهم وهم على كفرهم فإن مصيرهم العذاب الموجع الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين المتخالون والمتصادقون على الكفر والضلال بعضهم لبعض اعداء يوم القيامه إلا المتقين لله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه فخلتهم دائمة لا تنقطع فخلتهم دائمة وخلتهم دائمة لا تنقطع وهذه الآية ينبغي للإنسان أن يتأمل فيها فإن كل خلة تنقطع إلا إذا كانت هذه الخلة والمحبة والأخوة لله وفي الله فهذه التي تنفع المسلم إلى أن يلقى الله نعم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 الذين آمنوا بالقرآن المنزل على رسولهم وكانوا منقادين للقرآن ياتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأنثالكم في الإيمان تسر تسرون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع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 وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم اللهم اجعلنا في... من أهلها يا رب اللهم اعلم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورفكم الله إياها بأعمالكم فضلا منه لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع منها تأكلون من فوائد الآيات نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى انقطاع خلة الفساق يوم القيامة ودوام خلة ودوام خلت المتقين إشارة الله للمؤمنين وتطمينه لهم عما خلفوا عما خلفوا وراءهم من الدنيا وعما يستقبلونه في الآخرة. واصل وصل شف محمد انا لقطة مغلق عندي طيب إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. الله ولما ذكر الله جزاء المتقين ذكر جزاء منهم ذكر جزاء منهم ضدهم وهم المجرمون فقال إن المجرمين بالكفر والمعاصي في عذاب جهنم. في عذاب جهنم يوم القيامة كثون فيه أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه مبنسون لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه آيسون من رحمة الله وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين وما ظلمناهم حين أدخلناهم النار ولكن, ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالكف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا خازن النار, خازن النار مالكا قائلين يا مالك يمتنا ربك فنستريح من العذاب فيجيبهم مالك, مالك بقوله إنكم ما في العذاب دائما لا تموتون ولا ينقطع عنكم العذاب وعن الأفضل فنستريح بالنصب لأنها تأتي جواب مع عفاء السببية عيد هاشف لا لا صحيح يصح أيضا الرفع يصح أيضا صحيح صحيح لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم في الدنيا بالحق الذي لا مرية فيه ولكن, معظم، ولكن معظمكم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون فإن مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم واعدوا له كيدا فإن محكمون لهم تدبير يفوق كيدهم أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم لا لا ورسولنا لديهم يكتبون أم يظنون أن لا نسمع سرهم الذي أضمره في قلوبهم أو سرهم الذي يتناجون به خوفه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 فأنا أول العابدين لله تعالى المنزهين له وهذا على أحد التفسيرين لهذه الآية فأنا أول العابدين عندك ماذا؟ فأنا أول العابدين لله تعالى المنزهين له أي نعم هنا في الطبعة القديمة فأنا أول العابدين لذلك الولد فهذا يعني تفسيراني صحيحان للآية يعني على فرض وجود ولد فإنه لا يكون إلا ربًا فأنا أول العابدين له هذا قول القول الثاني فأنا أول العابدين لله وأيضا يعني الذين يصدقون بوجود الولد فلا مريا ولا يعني كما يقال لا غضاضه إن قال الله أن, إن له ولدا فأنا أعبد الله سبحانه وتعالى مقر وموقن بأن له ولد لكنه لم يقل هذا سبحان رب نعم. وهذا مما يعني يقال على سبيل الجدل التنزل على سبيل الجدل نعم سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون تنزه رب السماوات والأرض ورب العرش عما يقوله هؤلاء المفركون من, من نسبة الشريك والصاحبة والولد إليه فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 وهو نبه على هذا هنا في التفسير وقد استدل بعض أهل على في هذه الآية على أن الله في كل مكان وهذا باطل وإنما المقصود وهو الذي يعبد في السماء كما يعبد في الأرض وليس أنه بداته في السماء والأرض نعم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وتزايد خير الله بركته سبحانه الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض وَمُلْكُ مَا بينهما وَعِنْدَهُ وحده عِلْمُ السَّاعَةِ التي تقوم فيها القيامة لا يعلمها غيره وإليه وحده ترجعون في الآخرة بالحساب والجزاء سبحانه ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يعبدهم المشيكون من دون الله الشفاعة عند الله إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهو يعلم ما شهد به مثل عيسى وعزيز وعزير والملائكة سبحان فان هؤلاء يعني الذين عبدوا من دون الله وهم غير راضين كعيسى وعزير والملائكة ولا ان سالتهم من خلقهم يقولون الله فان لا يفكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقنا الله كيف يصرفون عن عبادته؟ كيف يصرفون عن عبادته بعد هذا الاعتراف؟ وهذا دليل على أن الإيمان بالربوبية لا يكفي بل لابد من التوحيد العبادة والألوهية لله سبحانه وتعالى. فأولئك المشركو قريش كانوا مؤمنين بربوبية الله إلا أن ذلك لم ينفعهم. طيل يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون وعنده سبحانه علم شكوى رسله من تكذيب قومه وقوله وقوله فيها يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون بما ارسلتني به اليهم فاصفح عنهم وقل سلام فسوفا يعلمون فأعرض عنهم وقل لهم ما تدفعوا به شرهم وكان هذا في مكة فسوف يعلمون ما يلاقونه من العقاب من فوائد الآيات كراهة الحكنا وكان هذا في مكة لأن الآيات الآمرة بالصفح والعفو كانت من الآيات المقدمة التي يعني نزلت في أول الإسلام ثم بعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى بقتال أهل الشرك والفساد نعم من فوائد الآيات كراهه الحق خطر عظيم مكر الكافرين يعود عليهم ولو بعد هيل كلما ازداد علم العبد بربه ازداد ثقة بربه وتسليما لشرعه اختصاص الله بعلم وقت الساعة نعم واصل الشيخ واصل الدخان من مقاس مكية من مقاصد الصورة الإنذار بالعذاب المرتقب من خلال من خلال تخويف المكدبين من عذاب الدنيا والآخرة المرتقب الإنذار بالعذاب المرتقب من خلال تخويف المكذبين من عذاب الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إن إنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق ان أنزلنا القرآن في ليلة القدر وهي ليلة كثيرة الخيرات إن كنا مخوفين بهذا القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة يفصل كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والآجال وغيرهما مما يحدثه الله تلك السنة أمرا من عندنا إنا كنا مرسمين في هذا دليل على أن القرآن أنزل في ليلة القدر وفرق بين أنزل ونزل فقوله أنزلناه أي نزل كاملاً من من عند الله إلى السماء الدنيا إلى البيت المعمور في السماء الدنيا فإن أنزلناه في ليلة مباركة أي أنزل كاملاً إلى البيت المعمور في السماء الدنيا <تصفيق> وأما معنى نزل فإنه يعني نزل مفرقاً في حسب الوقائع والنجوم لذلك انزاله ليلة القدر أي انزاله كاملاً ثم بعد ذلك نزل مفرقاً حسب الوقائع والنجوم نعم. امرا من عندنا اننا كنا مرسلين نفصل كل امر إن كنا بعثين الرسل رحمة من ربك إنه هو السميع العليم نبعث الرسل رحمة من ربك أيها الرسول لمن ارسلوا إليهم إنه سبحانه والسميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم ونياتهم لا يخفى عليه شيء من ذلك الأنبياء والمرسلون رحمة ولذلك قال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين معك. رب السماوات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما ان كنتم موقنين بذلك فامنوا برسولي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 ليس هؤلاء المشركين بموقنين ب... ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك بل هم في شك منه يلهون عنه بما هم فيه من الباطل ترتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين فانتظر أيها الرسول عذاب قومك القريب يوم تاتي السماء بدخان واضح يرونه باعينهم من شده الوجع واختلف أهل العلم متى يكون هذا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فقال بعضهم ان هذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن منع الله القطر على أهل مكة فكان يهيأ لهم أن السماء قد امتلأت بدخان لشدة الجذب والشدة حرارة الشمس وعلى الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وورد في القول الآخر أن هذا يكون في آخر الزمان تأتي السماء بدخان يزكم منها الكافرون وإن كان ابن مسعود رد هذا إلا أن هذا قد جاء في أحاديث صحيحة فكان ابن مسعود يرى تفسير الآية على أن هذا قد حصل مع قريش في أول الأمر نعم يغش الناس هذا عذاب أليم يعم قومك ويقال لهم هذا العذاب الذي أصابكم عذاب موجع رب نكشف عنا أن العذاب إنا مؤمنون فيتضرعون إلى ربهم سائلين رب نصرف عنا العذاب الذي أرسلته علينا إن مؤمن بك وبرسولك إن صرفته عنا ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين كيف لهم أن يتذكروا وينيبوا إلى ربهم وقد جاءهم رسول بين الرسالة وعرفوا صدقه وأمانته ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ثم اعرضوا عن التصديق به وقالوا عنه هو معلم يعلمه غيره وليس برسول وقالوا عنه هو مجنون. إن الله السلام والاعافية. <تصفيق> إننا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إن حين نص إن حين نصرف عنكم العذاب قليلا إنكم عائدون إلى كفركم وتكذيبكم. وهذا يدل على أن الله قد علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فانه يقول سنصرف عنكم العذاب ونحن نعلم أنكم ستعودون إلى كفركم نعم. يوم نبطش البطشة وانتظرهم أيها الرسول يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدر إنا منتقلون منهم لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله وهذا الدليل وتكذيبهم رسوله. رسوله صحيح منصوب وهذا الدليل الذي استدل به ابن مسعود رضي الله عنه على قوله فإنه قال إن هذا يغش الناس هذا عذاب أليم إنما كان قبل يوم بدر والدليل على أنه كان قبل يوم بدر أنه ذكر فارتقب قال إن كاشف العذاب ثم قال يوم نبطش البطشة الكبرى وهذه البطشة أكثر أهل العلم على أنها غزوة بدر التي نصر الله بها المسلمين على الكافرين نعم. ولقد فتنا قبلهم قوم في فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد اختبرنا قبلهم قوم في العون وجاءهم رسول من الله كريم وجاءهم رسول من الله كريم يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وهو موسى عليه السلام أن أدوا الى عباد الله إني لكم رسول أمين قال موسى في العون وقومه اتركوا بني إسرائيل فهم عباد الله ليس لكم حق أن تستعبدوهم إني لكم رسول من الله أمين على ما, أم... أمير... أمين على ما أمرني أن أبلغكم لا أنقص منه شيئا ولا أزيده. ولا أزيد نعم ولا أزيد, أزيد. من فوائد الآيات نزول القرآن في ليلة القدر التي هي كثيرة الخيرات دلالة على عظم قدره بيئة الرسل ونزول القرآن من مضاهي رحمة الله بعباده رسالات الأنبياء تحيل للمستضعفين من قبضة المتكبرين وصلشي. وأن لا تعلو على الله إني آتيكم بسلطان مبين وأن لا تتكبروا على الله بترك عبادته وإستعلاء على عباده إني آتيكم بحجه واضحة وإني عذت بربي وربكم أن ترذمون وإني اعتصمت بربي وربكم من أن تقتلوني بالرجم بالحجارة وإن لم تؤمنوا لي وإن لم تصدقوا بما جئت به فاعتزنوني ولا تقربوني بسوء وهذه عادة أهل الباطل أنهم لا يقبلون الحق وبل يؤذون اهل الحق ودائما يعني وهذا حتى الان في عصرنا ينادون بالحريه والديمقراطيه وان لكل احد ان يقول ما شاء متى شاء فاذا جاء اهل الحق ليقولوا الحق سلطوا عليهم كل يعني ما يؤذيهم وكل ما يعني يعذبهم وهذه عادتهم نساء الله السلامة فذلك هنا يقول وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون دعوني أدعو إلى الله وأنتم بكيفكم لكن لا يرضون بذلك نساء الله السلامة فدعوا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعى موسى عليه السلام ربه أن هؤلاء القوم في العون أن هؤلاء القوم في العون قوم مجدون يستحقون تعجيل العقاب فأسر بعباد ليلا إنكم متبعون فأمر الله موسى أن يسر يب قومه ليلا وأخبره أن في العون وقومه سيتبعونهم وترك البحر رهوا انهم جند مغرقون وامره وامره اذا اجتاز البحر وهو هو وبنو اسرائيل ان يتركه ساكنا كما كان ان فرعون وجنده مهلكون بالغرق في البحر كم تركوا من جنات وعيون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 هكذا حدث لهم ما وصف لكم وأورفنا جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم قوما آخرين هم بنو إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت على فرعون وقومه السماء والأرض حين غرقوا وما كانوا ممهلين حين حتى يتوبوا وفيه دليل على أن الأرض والسماء تفرح بالمؤمنين وتحزن من الكافرين بل تدعو على الكافرين <تصفيق> ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ولقد أنقذنا بني إسرائيل من العذاب المذل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 ولقد اخْتَرْنَا بني اسرائيل على علم مِنَّا على عالم على عالم زمانهم لكثره انبيائهم على عالمي على عالمي لا بفتح الله على عالمي زمانهم لكثره انبيائهم نعم واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين وعطيناهم من الدلائل, من الدلائل والبراهين التي أَيَّدْنَا بها موسى ما فيه نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ لا ما فيه نعمه ظاهره لهم كالمن والسلوى وغيرهما ان هؤلاء لا يَقُولُونَ إِنْ هي إِلَّا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين إن هؤلاء المشركين المكذبين يقولون منكرين للبعث ما هي إلا موتتنا الأولى ألا حياة بعدها وما نحن بمبعوثين بعد هذه الموتة ولهذا ف... أكبر القضايا التي يعني القرآن تحدث عنها كثيرا هي قضية الإيمان بالبعث بعد الموت لأن مشركي ذلك الزمن كانوا ينكرون البعث والعياذ بالله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 أهم خير أم قَوْمٌ تبع والذين من قبلهم أَهْلَكْنَاهُمْ إنهم كَانُوا مجرمين أهؤلاء الْمُشْرِكُونَ المكذبون بك أيها الرسول خير في القوة والمنعة أم قوم تبع والذين من قبلهم مثل عاد وثمود أهلكناهم جميعا إنهم كانوا مجرمين وليس كلمة خير دليل على الأفضلية بل كلاهما متصف بهذه الصفة وهم أن أنهم شر كلهم من قواعد القرآن أن أفعل التفضيل قد لا يأتي للتفضيل الحقيقي وإنما لمجرد الاتصاف بالوصف نعم. وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلقها ما خلقنا السماوات والأرض إلا لحكمة بارغة ولكن معظم المشركين لا يعلمون ذلك من فوائد الآيات وجوب لجوء, لجوء المؤمن إلى ربه ان يحفظه من كيد عدوه مشروعية الدعاء على الكفار عندما لا يستجيبون للدعوة وعندما يحاربون أهلها. الكون لا يحزن موت الكافر لهوانه على الله. خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة يجهلها الملحدون ناخذ الوجه الأخير. تفضل محمد. طيب. إن يوم الفصل نيقاتهم أجمعين. إن يوم القيامة الذي يفسر الله به بين العباد نعاد للخلائق جميعا يجمعهم الله فيه يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم يوم لا ينفع قريب قريبه ولا صديق صديقه ولا هم يمنعون ولا هم, ولا هم يمنعون من عذاب الله لأن الملك يومئذ لله لا أحد يستطيع الدعاء لا أحد يستطيع الدعاء إلا من رحنا نعم ولذلك ينادي الملك يوم القيامة أنا الملك أنا الجبار أين الملوك أين ملوك الدنيا لا يجيبه أحد خب لله فيجيب نفسه لله الواحد القهار نعم إلا من رحمه الله من الناس فإنه ينتفع بما قدم, بما قدم من عمل صالح إن الله هو العزيز الذي لا يغلبه أحد الرحيم بمن تاب من عباده إن شجرة الزقوم طعام الأثين ولما ذكر الله القيامة ذكر افتراق الناس فيها حسب الجزاء فقال إن شجرة الزقوم التي أنبته الله في أصل الجحيم طعام ذي الإثم العظيم، وهو الكافر يأكل من ثمرها الخبيث. كالمهل يغلي في البطون كون الحميم هذا الثمر مثل الزيت، مثل الزيت الأسود يغلي في بطونه من شدة حرارته، كغلي الماء المتناهي في الحرارة. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ويقال لزبانية النار خذوه فجروه بعنف وغلظة إلى وسط الجحيم ثم صبوه فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأس, فوق رأس هذا المعذب الماء الحار فلا يفارقه العذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم ويقاوله تهكما ذق هذا العذاب الأليم إنك أنت العزيز الذي لا يضام جنابك الكريم في قومك إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا العذاب هو الذي كنتم تشكون في وقوعه يوم القيامة فقد زال عنكم الشك بمعاينةه. إن المتقين في نقاء أمين في جنات وعيون. إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب إن المتقين لربهم بامتثال اوامره وإجتناب نواهيه في موضع إقامة آمنون من كل مكروه يصيبهم. في باساتين و عيون جارية يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يلبسون في الجنة يلبسون في الجنة رقيق الديباج رقيق الديباج وغليظ يقابل بعضهم بعض ولا ينظر احدهم قفل الاخر كذلك وزوجناهم بحور عين كما أكرمناهم بذلك المذكور زوجناهم في الجنة بالحسان من النساء واسعات الأعين مع شدة بياض بياضها وشدة سواد سوادها طيب لا يبتني إياها بالكسف مع شدة بياض بياضها وشدة سواد سوادها طيب. مع شدة بياض بياضها وشدة سواد سوادها هذا الأحور الأحور والحوراء هي يعني من يكون عينه واسعة مع شدة بياض بياض العين في شدة سواد سواد العين نعم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون خدمهم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 ذلك هو الفوز العظيم تفضلا وإحسانا من ربك بهم ذلك المذكور بإدخالهم الجنة ووقايتهم من النار هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرنا هذا القرآن وسحلناه بإنزاله بلسانك العربي أي بلسانك العربي أيها الرسول لعلهم يتعظون فارتقد إنهم مرتقبون فانتظر نصرك وهلاكهم إنهم منتظرون هلاكك من فوائد الآيات الجمع بين العذاب الجسم والنفس للكافر الفوز العظيم هو النجاة من النار ودخول الجنة تيسير الله تيسير الله لفظ لفظ لفظ القرآن ومعانيه لعباده. أحسنتم بارك الله فيك. الله كله الله خير. اللهم كتب عمين. الله لك يا شيخ محمد ما قص الله يجزيك خير يا شيخ بارك فيك. بهذا نكون حين درسنا لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير.